فجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه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 بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقا والآخرة هذا لفي الصحف الأولى. صحوا في إبراهيم وموسى.